Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Aku akan mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalanganmu, yang akan mengajarkan kepada mereka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 Ajaalak khairan dari zalk jannah, terjiri di bawahnya alam dan menjadikanmu musorah. Bal kethubu bilaat dan kita dina bagi yang kethubu bilaat segera. Jika mereka Begaid sema'ulah tayyizu wa zafira, wa ida ulqum inha makana biqam, mukrniin dhaulun alik thuburah. Atdhul yaman thuburah wa'ida wa dhu thuburah Qul adhani kekhairun atau jenna الخuld التي wujud المتقون Qanat lhoom jazاء dan jenna Lhoom fihama yashakun khalibin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 قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم تدقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إن لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِعُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صدق الله العظيم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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما يغملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 ما كانوا وأضلوا سبيله ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوحاً حِلّاً ما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للغالمين عذاباً أليما وعاد وثمود وأصحاب الرص وقرون بين ذلك كثيرا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءُ أَفَلَمْ يَكُولُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّكَ إن أَنْتَ إِلَّا يَضْحَكُونَ ۚ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ عَنِ الْأَهْوَاءِ لَوْلَا نَصْرُ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هُوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ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 Bina tangan Rahmatnya, dan azalah dari sana mala al-tuhura, dan nupihi beliau bela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 وهو الذي خلق من الماء انبشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قدير ويا عبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على رب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 عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجذا وقياما الذين يقولون ربنا انصرنا فعنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا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 كيبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثمّوا عميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء